تسمى بأسماء هذه الأفعال وهذه العوامل، تسمى العوامل، وتسمى النواسخ وتسمى الأفعال الناقصة. وقد تكلمنا عليها فيما مضى في الدرس السابق من تقسيمات وأنواع، وعلى أنها تنقسم باعتبارات مختلفة ومتنوعة باعتبار تصريفها قسمناها إلى ثلاثة أقسام <تصفيق> القسم الأول باعتبار ماذا باعتبار التصريف قلنا وهي ثلاثة أقسام ما يتصرف تصرفا كاملا وما يتصرف تصرفا ناقصا وما لا يتصرف اتفاقا ودامع الأصح وقسمناها أيضا تعال شوف شوف باعتبار أيضا عملها لا بد أن تكون إما أن تكون مقرونة بما نافية وشبه أو أن تكون مقرونة بما المصدرية الظرفية وقسم الثالث يعمل مطلقا وقلنا كما يعمل الماضي يعلم يعمل ما تصرف عنه وكنا بدانا بكان وقلنا لماذا بدانا بكان لانها ام الباب ولأن كان لها معان كثيرة لأن كان ان ذكر لها العلماء معاني كثيرة وقد ألمحنا وأشرنا في الدرس الماضي إلى بعض تلك المعاني فمثلا المعنى الأول اللي كان تاتي بمعنى الماضي مع الانقطاع الماضي مع الانقطاع وكان أبوه ماضي صالحا وكان, وكان الشيخ شابا هذا كان في الماضي ولكنه انقطع انقطع القسم الثاني تأتي للماضي ولكن مع الاستمرار وكان الله غفورا رحيما كان في عمضنا قسم الفتح الله اسمها غفورا خبرها رحيما خبر ثاني خبر ثاني على الراجح فربنا عز وجل اتصف بالغفران كما اتصف بالرحمه ولكنها على الدوام على الدوام وكما يقول ربنا عز وجل في الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي في أوقات مؤقتة كانت وما زالت فإذا هنا على الدوام وليس على الانقطاع والسياق هو الذي يبين ياتي ايضا في اسلوب ما ينبغي ما مثلا يقول ربنا عز وجل ما كان لنبي ان يكون له اسرا ما كان يعني ما ينبغي اما ذلك قد كان ما كان للنبي والذين امنوا معه ان يستغفروا للمشركين قد كان يعني ما ينبغي فكان تاتي ويكون عنها ما ينبغي وسبق ان قلنا تاتي بمعنى الاسم هو كما قالوا لمريم عليه السلام يا اخت هارون يا شبيهه هارون في العباده ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا من كان ولازم كيف تقول؟ كيف يقولون من كان وهو ما زال صبيا أي من هو صبي من هو صبي وتاتي زائده لا عمل لها إنما للتوكيد ولتقوية النسبة للتوكيد ولتقوية النسبة ولتقوية الكلام ما كان أحسن زيدا ما كان أحسن زيدا ما تعجبية كان هذه فعل ما زائد أحسن فعل تعجب في مستتر فاعل ما كان أحسن زيدا منصوب على التعجب منصوب على التعجب فكان هنا كيف هي زائدة ما كان اصح علم من تقدم فهنا ايضا كان زائدا وتاتي ايضا وقد قسمها بعضهم الى قسمين ناقصه وتامه تاتي ويكون معناها التمام يعني تكون تامه تكتفي بالمرفوع لا تحتاج الى خبر انما هي تكتفي بمرفوع وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص فمثلاً ذكرنا سابقا أحاديث كثيرة ورد فيها في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ثلاث من كنا فيه ثلاث من كنا فيه أي من وجدنا فيه يعني ثلاث خصام فثلاثنا مبتدا وهو نكره ولا يجوز الابتداء من والذي صوغ الابتداء به الوصف ثلاث خصام ثلاث من كنا فيه أي من وجدنا فيه، وكما يقول ربنا عز وجل، وإن كان ذو عسره بمعنى كانت وجدة، فهي تامة فهي تامة، ولها معالم أخرى ذكرها العلماء ذكرها العلماء، فاذا سبق وقلنا هناك فرق بين نفي الحادث ونفي الشأن. فلذلك يقولون كان الشانية أو كان غير شانيه معنى نفي الحدث هل هناك فرق بين نفي الحدث ونفي الشأن أم لا فرق الجواب هناك فرق بين نفي الحدث و... لأن نفي الحدث شيء ونفي الشيء الشأن شيء آخر نفي الشأن شيء آخر مثلا عندما تقول كما ذكر علماء النحل تقول فلان يقول مثلا شخص بعينه لم أسرق لم أقتل لم أكذب ها لم أسرق لم أقتل يعني ينفي عن نفسه ماذا فعل الكريم وفعل السرقة وفعل القتل لم أقتل إذن هنا لا يفعل وينفي عن نفسه فعلا من الأفعال المذكور في المثال حد. ها؟ حد. نعم حذر أما إذا قال ما كان لي أن اسرق ما كان لي أن اسرق ما لا ينفي عن نفسه الشان يعني الرغبة ما كان لي رغبة في ماذا ليست لي رغبه ولا تكون لي رغبه ولا تكون لي نيه ولا تكون لي عزيمه على السرقه انما الطموح الى السرقه غير موجود الرضا عن السرقه غير موجود يعني هو بعيد عنه بعد السماء على الأرض فهو بعيد عن هذه الكبيرة من الكبائر فماذا يفعل يعني معنى انه نفى كما يقول العلماء هذه اشد صيغه في اللغة العربية للنفي اشد صيغه في اللغة العربية للنفي هي هذه الصيغه ما كان لي أن أسرق ما كان لي أن أسرق فإذن هو نفع نفسه ما ينبغي ولذلك ماذا يسمي هذا علماء؟ البلاغة يسمونها نفي الشأن ليس من شأني ليس من عادتي ليس من دندنتي ليس يعني ليس من شاني يعني هذا الإنسان ليس من شانه أن يسرق جرم السرقة بعيد عن هذا الشخص لا يفكر فيه مجرد تفكير فكيف يتهم بالسرقة هو ما عنده طموح ولا عنده رضا بالسرقة ولا عنده نية بالسرقة ولا عنده عزيمه على السرقة وهذه أمثلة كثيرة في القرآن يذكرها الله عز وجل بهذه الصيغة فهي كما قلنا لكم أشد أنواع ماذا؟ النفي في اللغة العربية فلذلك مثلا ربنا عز وجل يقول وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجلة يعني ما ينبغي ليس من شأنه فالموت اخطر حدث في حياه الانسان واخطر مصيبه في حياه الانسان فسماها الله مصيبه فاصابتكم مصيبه الموت لان فيها انهاء الحياه انهاء الحياه وفيها ولان في انتقالا الى ماذا الى ارض اخرى الى عفوا الى بلاد اخرى والى دار اخرى وفيها ايضا انه يختم عمله فلذلك كان حدثا خطيرا ولكنه هل هو بيد الانسان لن يكون ابدا بيد الانسان ليس إنما انما هو بيد الله فلذلك يقول ما كان اذا هذا هو الفرق بين الشأن وغيره الشأن وغيره هذا كان نعم هذا فيما يتعلق بكان النوع الثاني أو الفعل الثاني أمسى أمسى أمسى فعل ما يفيد اتصاف لاسم اتصاف الاسم بالخبر في المساء أمسى ماذا يفيد اتصاف يفيد يفيد على الفعل يفيد اتصاف الاسم بالخبر في المساء فلاحظ لاحظ قلت أمسى لان هذه الصيغه موضوعه للدلاله على اتصاف المخبر عنه بمضمون الخبر في المساء وامسى من الزوال الى الغروب كما يقولون هي نقيض الصباح هي نقيض الصباح من الزوال الى الغروب يعني هي نقيض الصباح مصطفى غنية أمسى مصطفى غنية ومعنى هذا المثال أمسى غنية يعني اتصف مصطفى بالغنى متى؟ وقت المساء وقت المساء اتصف بالغنى من منكم يعيب لنا هذا المثال؟ أمسى مصطفى غنية أمسى في علمات من المواسخ ناقص مبني على الفتح المقدر على الألف من منع الغورية التعذر لا محلة من الاعراب طبعا الثاني مصطفى, مصطفى اسمها كيف يكون اسمها مرفوع على ما ترفعه المقدر على الألف من عمد التعذر لأن تعذرا في الألف استفقالة في الواوي والياء فخذ مثالا كقال موسى معشر اليهود قد يأتي محمد ويغزو من جحد غنيا خبروا خبر. أمسى أمسى فإذا نفهمنا إيش معنى أمسى ماذا يفيد وماذا يفعل وقس في الأمثلة وليقص وليقل ما يقص وليقص ما يقل نحن ذكرنا لكم مثالا قسوا عن الأمثلة الفعل الثالث أصبح إن بما أننا ذكرنا أمسى نذكر أصبح هذه هذه الكلمه او هذه الصيغه أو هذه البنيه او هذا الفعل يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الصباح يفيد اتصاف الاسم بالخبر بماذا في الصباح وهذه الصيغه كما قلنا موضوعه للدلاله على اتصاف المخبر عنه بماذا بمضمون الخبر في الصباح عكس ما قلنا في امساء هو من طروع الفجر إلى الزوال، من طروع الفجر إلى الزوال. ركزوا جيدا عندما نقول أمساء يعني وقت المساء حصل ما ذكرنا في الخبر، وعندما نقول أصبح يعني في وقت الصباح حصل ما ذكرنا في الخبر. يعني الخبر الذي أخبرنا به اللي وقع فقط، الخبر الذي وقع إيش؟ وقع في الصباح. عندما نقول مثلاً اصبح البرد شديدا ما معنى هذا المثال؟ ما معنى هذا المثل يعني اتصف البرد بالشده متى وقت الصباح اتصف مصطفى بالغنى امس اصبح مصطفى غنيا يعني اتصف بالغنى متى وقت الصباح وقت الصباح واضح هذا اذا فيه اشكال فأمسى معنى اتصاف مصطفى بالغنى وقت المساء واتصاف ايضا اذا قلنا في الصباح مصطفى بالغنى وقت الصباح حصل هذا الخبر الذي ذكرنا لكم وقت الصباح وكذلك الفعل ايش كم الآن الرابع أضحى. اضحى ذكرنا الزمن الاول المساء ثم الصباح ثم الضحى والضحى اضحى فعل يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الضحى يفيد فعل يفيد اتصاف الاسم بالخبر في ماذا في الضحى في وقت الضحى لان هذه الصيغه ايضا موضوعه للدلاله على اتصاف الخبر عنه المخبر, المخبر عنه بماذا بالخبر وقت الضحى ووقت الضحى من, من متى من ارتفاع الشمس الى ماذا الى الزوال لذلك لا يجوز صلاه الضحى في الزوال من من ماذا اين هو ما هو وقت الضحى من ارتفاع الشمس من ارتفاع الشمس, الشمس إلى, الزوال. الى الزوال مثلا اضحى العالم ورعا اضحى العالم ورعا واضح المثال يعني اتصف العالم بالورع متى متى اتصف العالم بالورع وقت الضحى وقت الضحى اضحى مصطفى كريما هذه ما ادري اضحى مصطفى كريما متى وقت ايش وقت الضحى وقت الضحى لا قد من هذا إذن ركزوا على الاتصاف الشخص بماذا إما بالعلم وإما بالورع وإما بالغنى وإما وإما, وإما وقت ما إذا كان في الضحى وقت الضحى إذا كان في المساء وقت المساء إذا كان في الصباح وقت الصباح واضح هذا طيب الفعل الخامس ظل لذلك نحاول الا نتوسع لان عندنا نيه ان نختم الاجرميه ان شاء الله قبل رمضان الخامس ظل ظل بالمشاله ظل فعل يفيد اتصاف الاسم بالخبر متى في جميع النهار في جميع النهار فعل يفيد اتصاف الاسم بالخبر في جميع النهار واضح؟ ركزوا معي جيدا دعكم من الكتب أغلقوا الكتب فعل يفيد ماذا؟ اتصاف الاسم بالخبر في جميع النهار لأن هذه الصغة موضوع للدلاله على اتصاف المخبر عنه بالخبر متى؟ نهارا بالخبر نهارا متى إذن هذا ظل متى من ارتفاع الشمس الى الزوال ظل ظل عفوا جميع النهار جميع النهار ظل نعم صحيح جميع النهار هذا في الاول من ماذا جميع النهار ظل مصطفى صائما ظل مصطفى صائما يعني اتصل مصطفى بالصومي في جميع نهاره وقد جرى على لسان ما لا وليس من إلى الزوال لا من ارتفاع الشمس للزوال لا هذا في جميع النهار ظل في جميع النهار وركزوا هنا جيدا هنا يريد عليكم سؤال في ماذا قلنا ظل ماذا تقولون في قوله تعالى ظل وجهه مسودا ظل وجهه مسودا انا لا اسال عن الاعراب والا في الاعرام واضح ظل في علمات ناقص. وجهه الوجه اسمها. وجهه مضاف لا مضاف إليهم نعضاً في محل جرين. لان مضاف إليهم جرور دائماً. والثاني جرور كما قال ابن مالك. مسوداً خبره. لكن هل المراد ثابت لوجهه بسوداء جميع النار؟ لان اذا قلنا جميع النهار ظل مصطفى صائما إذن جميع النهر هو صائم فماذا نقول في قوله تعالى ظل وجهه مسودا ها هل معنى أنه ظل وجهه جميع النهر وهو مسود الجواب لا معنى الايه ظل وجهه أي صار وجهه مسودا صار وجهه مسودا عندما بشر بأنثى ظل وجهه مسودة معنى ظل وليس جميع النهار صار وجهه مسودة حتى ما دابت على قيد الحياة وليس النهار جميع النهار فقط فلذلك ليس المراد ما ذكر في السؤال إذن تنبأوا لآية لأنها قد ترد علي واضح فهمتم هذا يعني قلنا ظل وجهه يعني قلنا ظل مصطفى صائما معنى أنه صام اليوم كله واضح إذن جميع النهار ان ظل تدل على جميع النما لكن اذا قلنا ظل وجهه مسودا ماذا نقول ظل بمعنى المراد الايه صار صار وجوهه مسودا لان كفار قريش عندما كانوا يبشرون بماذا باظدياد المولود فماذا كانوا يقولون اذا كان انثى يبقى هكذا متجهماً و ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم سوء ما بشل به أن يمسكه على هون أم يدسه في التراب فاذا هذا ليس جميع النهار إنما دائما إلى أن يقتلها أو أن ينظر كيف يفعل معها فلذلك المراد به صار وجهه مسودا الفعل السادس ما هو؟ بات فعل السادس بات فعل يفيد اتصاف الاسم بالخضر في وقت البياد فعل يفيد اتصاف الاسم بالخضر في وقت البياد هل يكتبون؟ نعم فعل يفيد اتصاف الاسم بالخضر في وقت البياد وهذه الصيغه أيضا بات موضوع لماذا؟ للدلالة على اتصاف المخبر عنه بالخضر متى؟ ليلى ليلا بات بات تقول بات مصطفى مصليا بات مصطفى مصليا وضع هذا فبات مصطفى مصليا ما معنى هذا بات في ما ناقص طبعا معلوم ايش بات مصطفى اسمها مصليا خبر بات واضح طيب ما معنى هذا المثال اتصف مصطفى بالصلاه متى في جميع الليل في جميع الليل اذا قلت بات فانظروا الى المعاني التي ترخى من الافعال الفعل السابع لعل السابع الفعل السابع صار صار صار ايضا حقيقته فعل يفيد تحول الاسم من حالته الى الحاله التي يدل عليها الخبر فعل يفيد تحول اسم من حالته التي كان عليها الى الحاله التي يدل عليها الخبر وان شئت قلت تحول اسم فعل يفيد تحول اسم من حاله الى الحاله التي يدل عليها الخبر او تقول فيماله هذه الصيغه لماذا وضعت؟ وضعت للدلالة على التحول والانتقال من حقيقة إلى حقيقة ومن حالة إلى حالة واضح ركزوا وضعت هذه الصيغه لماذا؟ للدلالة على التحول والتصير والانتقال من حالة من حقيقة إلى حقيقة ومن حالة إلى حالة. مثلا اعطوني مثالا ركزوا معي صار ركزوا معي يا عاصم صار على ماذا تدل تدل على التصوير والتحول من حقيقه الى حقيقه كان على حقيقه وتحول الى حقيقه اخرى وانتقل من حاله الى حاله اخرى مثلا صار الطير ابريقا صار الطير ابريقا الإبريق يصنع بالطين الإبريق يصنع بالطين يعني الإبريق اللي هو مصنوع مصنع بالتراب فإذا التراب كان يابسا ثم تحول إلى إبريق كيف ذلك؟ بفعل فاعل طبعا وضعت الماء في التراب حتى أصبح عجنته وأصبح كالعجينة وصيرت منه إيش؟ إبريقا فهذا التحول ما هو؟ من حال إلى حال صار الطين إبريقة صار الحديد السيارة أي نعم صار الطين إبريقة صار الطين حجرا أيضا وضعت عليه الماء وقليلا من التب فصار كالحجر صار الطين حجرا وكذلك تقول يعني صار السعر رخيصا صار السعر رخيصا فهنا التحول مماذا؟ من حقيقة إلى حقيقة واضح عاصر التحول من حقيقة إلى حقيقة كان حقيقته التراب وتحول من حقيقة التراب إلى ماذا؟ إلى حقيقة الإبريق إلى حقيقة الإبريق واضح طيب وكان أيضا حقيقته ترابا فتحول إلى ماذا؟ تحول إلى حجر فاذا تحول من حقيقه الى حقيقه ركزوا معي تحول من ماذا من حقيقه الى حقيقه مفهوم طيب كذلك عندنا التحول والانتقال من صفه الى صفه قزح الكتاب على وجهك من صفه الى صفه اما ان يكون التحول من حقيقه الى حقيقه واما ان يكون تحول من صفه الى صفه اعطوني مثال من صفه الى صفه صار مصطفى غني ها مصطفى كان فقيرا، ها كان فقيرا ثم تحول ومن حال وانتقل إلى صفة أخرى كان على صفة ما هي الصفة التي كان عليها الفقر تحول إلى صفة أخرى ما هي الغنى فإذا إما صار ركز معي جيدا ركزوا معي صار إما تحول من حقيقة إلى حقيقة وإما التحول من حالة والانتقال إلى حالة أخرى من صفة إلى صفة واضح؟ فأنتم هذا؟ طيب الفعل الثاني ليس ليس طبعا فعل يفيد نفي الخبر عن الاسم في وقت حال يفيد فعل يفيد نفي الخبر عن الاسم في وقت الحال افهموا هذه المعاني فسبحان الله يعني في الحقيقه انا كنت احببت ان اطير النفس فيها ولكن زاحمني الوقت ورمضان على الابواب صلى الله النصوره ولذلك احببت ان اشير من باب اشار فأشار فقط ولكن اذا فهمتم حقيقه كل فعل سهل عليكم باب العوامل افهموها جيدا ولذلك سجلوا هذه المعاني فليس فعل يفيد نفي الخبر نفي الخبر عن ماله عن الاسم في أي وقت في وقت حال ليس زيد القائمة الآن ليس زيد القائمة لأن كلمة ليس أو صيغة ليس موضوعة للدلالة على نفي الحال عند الإطلاق والتجرد عن القرينة موضوع الدلالتي على نفي الحال متى عند الإطلاق والتجرد عن القرينة ليس مصطفى فاهما ها ليس مصطفى فاهما لاحظوا هنا ليس مصطفى فاهما النحو يعني الآن الآن ليس فاهيم الآن ليس مصطفى فاهيم الان الآن فكأنك قلت ليس متصفا بالفهم الآن ويمكن أن يفهم ما بعده يمكن أن يفهم ها كيف ها يمكن أن يفهم فعندما تقول ركزوا مع جيل لنفي الحال لنفي الحال فتقول ليس مصطفى فاهما أي لا يعني كأن هناك الآن حذفت ليس مصطفى فاهما الآن الآن ها يعني معناه أنه يمكن أن يتصف بالفهم بعد، لربما الآن. الآن غير فاهم لكن لربما عندما نفرغ من الدرس يكون قد فهمه فمثلا من يعلم لنا ليس سعد ليس مصلحين، ليس فعل علماء ناقص، نع خواتكم، ماذا تفعل النساء؟ ترفع الإسماع وتنصب الخبر. الخبر. على ماذا تدل؟ تدل على نفي الحال مطلق، لا. على الإطلاق. الاطلاق. عند التجرب يعني شيء آخر، يعني وقد تدل على على نفي الحاضر واضح، هذا الأصل فيها. وقد تدل على نفي الماضي والاستقبال. ماذا تدل على؟ نفي الماضي والاستقبال متى اذا كانت هناك قرينه حاليه فان كانت هناك قرينه حاليه ركزوا معي ليس تنفي ماذا ليس ما ها؟ اعطيني ليس تنفي ماذا هل يسمعون ها؟ ليس تنفي ماذا تنفي الحال على نفي وقد تدل على نفي الماضي والاستقبال متى كانت هناك قرية. إذا كانت هناك قرينه حالية أو مقالية إما أن تكون حالية أو مقالية كما يقولون صارف عن المعنى الأصلي شو هو المعنى الأصلي؟ ما هو المعنى الأصلي؟ الذي هو نفي الحال الذي هو نفي الحال ركز معي عاصل ليس مصطفى فاهنا الآن على ماذا نفينا في الحال؟ الحال مش فاهنا لكن في المستقبل يمكن أن يفهم. وقد تدل على ماذا؟ قد تدل على على الماضي وقد تدل على ماذا أيضا؟ نف نفي الماضي ونفي إيش؟ المستقبل. نفي الماضي ونفي المستقبل. مثلاً، أعطوني مثال. نذكر مثال يعني نن غير الحال. ليس زيدون حاضراً. أنسى. ها ماذا هذا؟ على ماذا يدل هذا؟ نف <تصفيق> نفي ماذا؟ الماضي ليس زيد حاضر امسي ليس عبد الصمغدي. عبد الصمد حاضرا امسي لم يكن حاضرا طيب في نفس الوقت اذا اردت المستقبل ليس زيد حاضرا غدا فهناك قرينه ولا ما فيه فيه قرينه فاذا الاصل في ماذا الاصل في, في ليس أن, ان تكون لنفي الحال عند الاطلاق, عند الإطلاق. عن ما كانت تجرد عن القرين ولكنها قد تدل ايش عن الماضي. على نفي الماضي والاستقبال. والاستقبال ليس زيد حاضرا امسي هذا على الماضي ليس زيد حاضرا غدا هذا على الاستقبال واضح في اشكال طيب كلمة ليس أنا لا أريد أن أتوسع فيها ولكن اسمعوني إذا شئتم أن أشير إليها على وزن ماذا؟ لأن ليس على الراجح أنها فعل على الراجح أنها فعل ولكن القلب أنه حفظ على أنها فعل على الصحيح فما وزنها؟ من يعطيني وزن ليس أنت السعب صد ها؟ تكون فعلة فعل لا يسا لا يمكن انسب مقال ها فعل ها فعل لا لا وزن هذا الفعل هو ها مصطفى انت قبل ما كنت شفاهي ربما أن انت نتفن قول فعل هذه مصيبة اخرى ها هذا ليس ها هل لا يساو لا ليساو لا ها ليس ليس على وزن فاعل بكسر العين ثم خفف بتسكين عينه وهذا جائز هذا جائز في اللغة العربية في كل ما هو على هذا الوزن في كل ما هو على هذا الوزن جائز في أن سواء كان اسمان ككتف ممكن تقول كتف، أو كان فعلا كفرح واضح وإنما كان أصوات فاعلة بماذا فاعلة بكسر إيش بكسر العين لأن لماذا انا اسال لماذا لماذا قلنا ستنقن فاعله مم. ونحن قلنا بأنه فاعلة لماذا فاعل بكسر العين. لماذا؟ إن شاء الله لم يتلأ فعلتوا بييروا هذا. لأن فعل المفتوح لا يخفف. في الأصل أن فعل المفتوح لا يخفف. وآخر قال فاعلة المظموم. فاعل المظموم العين مع كون عينه هي أب لا يوجد في العربية. لا يوجد. لا يوجد منه الا فعل واحد ومصطفاتان بفعل لا يوجد الا فعل واحد من يذكر لي هذا الفعل الوحيد اللي موجود فاعله بضم العين مع كون عينه لا يوجد في اللغه العربيه تماما وبتاطا الا فعل واحد ها هل ياء فاعله ها على وزن فاعله إذا فهنا الآن ليس هذه هي إشارة فقط لمحات اليها ما الكلام عليها طويل لا ييس وخفف وهذه لغة جائز ويكون هذا على كل ما كان على وزنه بخلاف قلنا بكسر فعل قلنا بكسر العين لأنه يمكن أن يخفف أما فعل لا يخفف وأما فعل فلا يوجد في اللغة العربية فعل بضم العين مع عينه ها؟ ما عنه الا فعل إلا فعل واحد ما هو هلوء فلذلك هناك بعض الأبيات أنا حاولت أن أتذكرها وفعلا وفقت لانها ابيات من أول طلب كنا سمعناها من شيخ إلى الشيخ عيد رحمه الله تعالى سجلوها وكتبوها وستفيدكم إن شاء الله ليس لنفي الحال وهي تنفي ليس لنفي الحال وهي تنفي سواه مع قارنة توافي ماذا فهمت من هذا البيت؟ أنت سأصلحه. هذا, هذا لنفي الحال. نعم. وقد تدل على غيره. وهي تنفي سواه. أي سواه. ولا تنفي سوى الماضي. يعني, يعني تن تنفي الحال فقط ولا تنفي الماضي. و والاستقبال إلا إذا وجدت قرنة فانتبهت ليس لنفي الحال وهي تنفي سواه, سواه مع قرينه توافي مع قرينه توافي فانتبهت الصلاة ها الإخوة يكتبون في غرفة لا البيت يعني يشوفوا إذا ها ليس لنفي الحال وهي تنفي سواه مع قارينة توافي عاصم افهم البيت ليس ماذا تنفي عند الإطلاق سواه ليس ماذا تنفي عند الإطلاق نفي الحال لكن إذا كان هناك قارنة ماذا تنفي الماضي والمستقبل ولذلك ماذا قال البيت ليس لنفي الحال وهي تنفي سواه مع قارينة توافي فهمت البيت الآن ها ماذا فين البيت على ان ليس ماذا تنفي تنفي الحال ولكن إذا وجدت عند الإطلاق وإذا وجدت قريما ماذا تنفي الماضي أين نفهم هذا من أين نفهم هذا؟ ليس لنفي الحال هذا معروف ولكن أين نفهم من أين نفهم الحال والاستقبال الماضي والاستقبال مع قرينة توافي أحسنت مع توافي. طيب ليس هي فعل الاسم قلنا الراجح إنها فعل ولذلك ما لقال القائل وهي فعل وهي فعل منع التصرف، هنا هي لا تتصرف ماذا قلنا سابقا قلنا ليس لا تتصرف اتفاقا ها كتبت الصدر وهي فعل منع التصرف، وأصله ليس ثم خففا واصله ليس ثم خفيفة، فإنتم الان لا قلت لكم، ها عاصم، يعني هي فعل منع التصرفها، وهي وأصروا ليس ثم خففه وقلنا ليس ليس هناك تخفيف لغة هذا معروف عندهم من اللغات حذف عاطف ون بقصره ومعكسه كما ورد ونقل شكل همزه تخفيفه يق في نسب كل معتنية قالوا حتى هذا يعني عندهم هذه اللغه فهمت لكن قلنا لا ييسر اصوات هذا الفعل اصله ماذا لا ثم خفف لماذا لا نقول كما قال الاخوه فعال لماذا لان فعاله يخفف ولا لا يخفف لا يخفف, لا يخفف. ولذلك قال في البدء الاخير لان ذا الفتحات ذا الفتحات ويجوز ذا الفتحات اذا اعتبرناه يعني اذا ذا الفتحات احسن صاحب الفتحات لان ذا الفتحات لا يخفف يعني احنا كنا حفظناها في الصغار لأن ذا الفتحات هو يظهر لي انه لان ذي صاحب الفتحه لان ذل فتحاتي لا يخفف شنو هو ذل يا صوال ها فعاله لان ذل فتحاتي شنو هو فعاله لا يخفف وهاي المضموم فردا يعرف الاخو يكتبون وهل المضموم فردا يعرف هل فهمتم هذه الابيات هي ابيات مهمه جدا وانا ذكرتها بعد أن لكم ها معناه طيب واضح سيدة صمت ماذا قلنا ليس أو ليس ليس أولا ركزوا معي جيد عاصم ليس فعل لماذا لنفي فعل ماض ناقص لنفي الحال متى عند الإطلاق إذا لم تكون هناك قريرة أما إذا كانت قريرة فينفي ماذا ينفي الماضي المستقبل. والمستقبل وأصل ليس هو هي فعل اصلايسه ماذا؟ ليس لايسه على وزن لايسه ثم خفف لايسه لي لي ليس طيب لماذا لا يكون لايسه لايسه لايسه لايسه لايسه لايسه لايسه لايسه فاعل فاعلة المضمون إذا كان ساكن العين يعني لا يوجد في اللغه العربيه الا فعل واحد فرد ولذلك جاءوا الان ان يتقاوا جميعا يقال الابيات ليس لنفي الحال وهي تنفي سواه مع قرينه توافي وهي فعل منع منع التصرف وصوته ليس ثم خفف لان بالفتحه لا يخفف وهل يؤلم مضبوط فرضا يعرفوهل يؤلم مضبوط فرضا يعرف هذه الآية ما عرفتها الأستاذ وهل بعد هذا البيان من البيان أظنكم إذا لم تفهموا بهذه البيان ها ما أظنكم ستفهم عندنا كم بقية ما معنى هؤلاء هؤلاء لا بس نذكرها بما فرض لا بد أن لا بد أنه يقال ها يؤه اذا كان على هيئه حسنه ها يؤه اذا كان على هيئه حسنه طيب كم بقي لنا من فعل انا احسست انني تعبت ولكن كم بقي لنا من فعل ها مثلا وصلنا الان التاسع التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر ما زال ومن فك وما فتئ وما برح هذه افعال اربعه هذه الاربعه تدل على ملازمه الخبر للاسم تدل على ماذا على ملازمه الخبر للاسم حسب ما يقتضيه الحال لا بد من هذا اعيد التعريف تدل على ملازمه الخبر الاسمي حسب ما يقتضي الحال هذه افعال اربعه موضوع لماذا قلنا للدلاله على ملازمه الخبر للمخبر عنه متى على حسب ما يقتضيه الحال على حسب ما يقتضيه الحال. إيش معنى على حسب ما يقتضيه الحال على حسب ما يطلبه الحال من استمراري خبريالي اسمها من استمراري خبريالي اسمها مثلا اعطوني مثالا ما زال العلم موجودا ما زال ما من منكم يتبرع علينا الآن ويعرب هذا المثال لنعلم أنه قد فهم ها مثلا. الخالق ما زال ما نافية زال, زال فعل ما من أخواتي كانوا يبني على الفتح العلم, العلم خبرها, مرفوع. كي خبرها مرفوع اسمها مرفوع موجودا خبر زال منصوب الى اخره وهكذا تقول في الافعال التي بقيت وهياش ومن فك وما برح وما فتئ ولكن بشرط أن يتقدم النفي في يوم أو شبوه يعني كان نهي وقيل حتى الاستفهام ها طيب كم بقيه؟ بقيه ما دام هذا الأخير ثالث عشر ما دام هذا ما دام كم ما دام فعل يفيد ملازمة الخبر للاسم أيضا فعل يفيد ملازمه الخبر للاسم او تقول هذه الصيغه موضوعه للدلاله على استمرار خبرها لاسمها تقول للشخص لا اصحبك ما دمت مبتدعا لا اصحبك ما دمت مبتدعا او يقول لا اصحبك ما دمت حيا هذه ما التي دخلت على دامه ما هي انت صفصم نعم ما دام ما هذه ظرفيه مصدرية ما دام طيب سميت ما هذه ظرفيه لماذا ها لنيابتها عن الظرف وسميت مصدريه لماذا لتأويلها مع ما بعدها بمصدر فموالجينا ما ظرفيه مصدريه ما ظرفيه مصدريه إن سئلتم لماذا سميت ما هذه ظرفيه ماذا تقول لنيابتها عن الظرف ولماذا ايضا سميت مصدريه قل لتاويلها مع ايه مع ما بعدها بمصدر مثلا هذا المثال الذي ذكرت لكم ها قديم أنت الخالق أحسن مدة دوام حياتك مدة دوام حياتك وجملة ماذا ما, ما معنى ها سؤال لك عبد الله جملة ماذا ما, ما معنى ولو توقيت أمر سجلوا توقيت أمر بمدة اتصاف اسمها بخبرها توقيت أمر بمدة اتصاف اسمها بخبرها وضعها قول ماذا كتبت توقيت أمر بمدة اتصاف اسمها بخبرها وإن شئت قلت إيش سجل إخوة المعنى طيب وان شئت قلت إيش بأنها تفيد استمرار المعنى الذي قبلها مدة خبرها اسمها ولكن سجل المعنى الذي ذكرت لك أول قل ما هو المعنى الذي ذكرت لك توقيته توقيته قد توقيت توقيت أمر بمدة اتصاف اسمها بخبرها اعيد توقيت امر بمده, بمدة اتصاف اسمها, بخبر. اسمها بخبرها ها واضح ان هذه دقائق نحت وليس مجرد ان يقول ما دام ما ظرفيه مصدريه لماذا سميت ظرفيه يسالك واحد ولماذا قيل لها مصدريه وما هي جمله ما هي جمله جمله ما دام ما معناها فلابد ان تقول له توقيت ايش أمر بمده اتصاف اسمها بخبرها ثم قال المصنف رحمه الله وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن واصبح ويصبح ها واصبح ويصبح و تقول كان زيدا لاحظوا لماذا قال المصنف وما تصرف منها معنى وما تصرف من وما تصرف من كان وباقي الاخوات كان يعني اذا كان تصرف الى المضارع والى الامر والى اسم الفاعل واسم المفعول وماذا يفعل يعمل عمل فعله يرفع الاول وينصب الثاني مثلا كونه امر يصح هذا هذا المثال يصح لا يصح لانه خبر كون كيف يكون خبر كون منصور كونه امرا لا يصح كونه امرا عفوا امر لان خبر كون وما هنا تستحضر كلام ابن آج الروم ماذا وما تصرف منها كائنا امره ولا امره امره وتستحضر ايضا قوله وما تصرف منها وهكذا تقول في باقي الافعال التي تتصرف ثم قال رحمه الله تقول كان زيد قائما وليس عمرا شاخصا وما اشبه ذلك هل في الفقرات اشكال اذن كان زيد قائما قوله كان زيد قائما وليس عمرا شاخصا واحد منكم يعلم لنا المثالين عبدالخالق إعراب المثالين واضح أنا أعلم أن الإعراب معروف لديكم إلا معنى قوله شاخصا خبر لكن ماذا يقصدون من معناه؟ أنا سألت عن المعنى أما الإعراب واضح شاخصا من مراد؟ بالشخص الشخص بمعنى النظر؟ لا الشخص له معنايان. قول ميخاطا سلسو قول إيش هو? انت قول لا الشخص. ما المراه بشوكوس لا شكسل هلا انا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا ها? احنا احنا احنا متأميناً لا احنا نشي في سوريا ها. وليس عمر شاخصا أنت آمن لا تخاف من داعش ولا يحزن وليس عمر شاخص سجلوا هل لا يهم وليس عمر شاخص الشخوص يعني وليس عمر حاضرا وليس عمر ذاهبا له معنى يعني إفهموا هذا معنى ذاهباً مسافر الشخوص يأتي بمعنى الحضور ركزوا وبمعنى الصفر الشخوص يأتي بمعنى الحضور وبمعنى الصفر فإن هذا فإن كلام المصنف من عنده المتن من منكم عنده, عنده المتن ها معنى المتن هل المتن الآن واضح طيب نرجع إلى ماذا نرجع الى القسم الثاني ما هو القسم الثاني ان واخواتها ها لازل الوقت؟ ها ك... ساعة ساعة الساعه دقائق واما ان واخواتها قال المصنف واما ان واخواتها فانها تنصب الاسم وترفع الخبر واما ان واخواتها فانها تنصب الاسم وترفع الخبر عكس ان <تصفيق> طبعا هذه لماذا سميت مقدمه لان لكل علم مقدمات ها والمقدمات كما قلت سابقا في اول الدرس مفاتيح العلوم المقدمات مفاتيح العلوم ولكن لم يذكر لنا كاد واخواتها ولم يذكر لنا لا نافية للوحده و... ولا ولاات مشبهات بليس ولم يذكر لنا ما الحجازيه ولم يذكر لنا لا نافية للجلس وانما يذكرها في الاخر اما الباقي ما ذكرش هذه سي في الاخر إذا الشاهد عندنا أنه كان ترفع الاسم وتنصب الثاني والثاني يسمى خبر. الآن عندنا عكسه. شنو؟ يعني ما كان منصوبا يصبح مرفوعا وما كان مرفوعا يصبح منصوبا. ولذلك ماذا قال؟ وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبران. ما هي؟ كان قائل قال وما هي؟ قال وهي انا وانا ولكنا وكانا وليتا ولعل وما اشبه ذلك ها هذه اليس كذلك بلى قولي هي ان وانا ولكنا وكانا وليتا ولعل تقول ان زيدا قائم وليت عمرا شاخص الشخص هل أنتم الآن شخص؟ إلى كم وما أشفى ذلك؟ إلى كم ينقسم الشخص؟ إلى قسمين أنا تعملت أن أذكره, أنا أذكره هنا لأنه ها سيأتي الحضور حظين والصفر. والصفر وليس عمر شاخصا وليت عمرا شاخص إذن هذه إنه أخواته وقد جمعها هذه النوى اخوات واجمع بن مالك في بيت لان انا ليت لكن لا عال كان عكس ما لكان من عمل لان انا ها اكتبوا اكتبوها بيت هما بيتان معكرة. لان لكن لان لان ليت لكن لعل لان ليت لكن لعل كان عكس ما كان او ما من عمل كتبتم بيت إن لإن أن ليت لكن لا علم كأن كأن عكس ما لكان من عمل كان عكس ما لكان من عمل من يعيد منكم البيت؟ لا لإن أن لكن لا علم لكن لا كأن, كأن عكس ما, لك... ما لكان من عمل قولي أنتم لئن ان ليت لكن لعد كان عكس ما كان من عمل ها ايضا لان ان ليت لكن لعد كان عكس ما كان من عمل طيب كان زيد عالم باني كان زيد عالم يعني إنا إنا كإن باني كفء ولكن ابن لاواتف دائما قلت لكم قبل الدرس تغلق ها مصطفى سيدفع إن شاء الله ها هذا <تصفيق> مشكلة ها مشكلة, <تصفيق> ها. ماشي مشكلة. سيدفع. سيدفع لكم إذا عفوتم هذا شيء آخر والعذر عند ذوي الكرم مقبول إذا ما أعضبته شيء <تصفيق> بس طيب أعيد البيتين لإن أمن ليت لكن الأعلى كأن عكس مال كان من عمل كإن زيد عالم كإن زيدا كإن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغني ضغني يعني الحقد الحقل وما ومعش ذلك. هل بقي وقت لنتكلم على إنه وأخواتها؟ على إنه ها؟ نقف هنا اذا ان شاء الله للأسف كنت حاولت أن أتكلم على إنه ولكن يرى أن الوقت يزاحمنا ولعل إن شاء الله عندما يكون رمضان على الأبواب نجعله أكثر من حصة لأننا نريد أن نختم ها؟ تولد النقطة من الأجرومية باذن الله قبل رمضان قبل رمضان هناك شيء آخر وهو أنه إن شاء الله في الأسبوع القادم سنبدأ المنظومة النظم المفيد في شرح كلمة التوحيد لأن لعلها ستأتي مع رمضان ثم ذلك نبدأ في العقيدة الطحاويه نسبة إلى طحا، ولذلك هذه المنظمة وضعت رابطها في صفحة الرسمية فيسبوك لمن أراد أن يرجع عليها للحفظ، ها للحفظ لأنها مفيدة جدا وفيها لعل نيف أربعين بيت. وقليل قليل قليل من الهنة للطالب ولا أن يحفظ المتون الصغيرة وقررت أن نبدأ إن شاء الله من هنا ثم أفوق المتون الصغيرة لأن بالصغار ينبغي أن يربى طالب على صغار العلم كما قال عبد عباس ولكن يكون ربانيين قال الرباني هو الذي يربي على صغار العلم قبل كبارها ولذلك ذكر بعض العلماء أن الذي يبدأ العلوم بالمطون الصغيرة لا بد أن يتأصل وينبت لا بد أن يتأصل، فلذلك نحاول إن شاء الله أن نفعل هذا بإذن الله عز وجل والاخوه يطالبون في الغرفة أن يكون الصبر هذا أين الوقت؟ ولعل الصبر إن شاء الله لو وقت آخر أما الآن ما عندنا وقت وأنتم ترون. يعني عندي أوقات كلها مملوءه فاعذروني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلتقي إن شاء الله يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد وعندنا دروس في الموطا الموطأ الآن على وشك يختب وبعض مشايخ مع بعض مشايخ في تونس ومشايخ آخر أيضا من بلدان أخرى. وعندنا أيضا درس في قواعد التكفير الاثنين والثلاثاء لبعض المشايخ أيضا. ولعل إن شاء الله قريب سيختم أيضا. وإذا بدأنا شيئا آخر من هنا فما فوق نحاول أن نضمه إلى الغرفتين لأن النت كان يتعبنا. أما الآن ماذا عندنا هذه الآلة؟ يعني معبأة فبإذن الله لا نرى تقطعا إلا لماما وقليلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم